غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور أعترض علمت نفس ما قدمد وأخرز يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء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 وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُنَّ سُلِّنَسَ شَيْءٌ وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ